يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها لا تتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام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 هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله عز وجل ان فرعون على في الارض وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفه منهم يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم انه كان من المفسدين على هذا اللفظ فيه معنى الارتفاع ومنه حرف الجر على كقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى وهذا العلو علو ارتفاع لان هناك علو شكال وانخفاض ونزول وهذا النوع الثاني من العلو هو علو فرعون ولذلك على فيه علو نزول وشكال وانخفاض ليس هو علو الارتفاع الذي تعالى في العول لما قال انا ربكم الاعلى وكذب لكننا نقول سبحان ربي الاعلى هذا هو العلوم علوم الارتفاع انما علو فرعون علو ارتفاع ونزول وانحدار لماذا لانه كذب وهذا النوع من العلوم اشتمل على اربعه انواع من المفاتيح ذكرها الله عز وجل في كتابه المجيد هذا العلوم علوم التفال والنزول علوم الكبر الكبر قرين الإسراء وقرين الزر وقرين الفساد ثم هو نقض لعقد الإسلام بعد كل هذا هو نقض لعقد الاسلام والاستسلام لله عز وجل اما انه قرين الإسراف فقال الله عز وجل وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المشركين وقال تبارك وتعالى ولقد نجينا بني اسرائيل من العذاب المهين من فرعون انه كان عاليا من المشركين ثم هو قرين الضغر ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذا نذهب كل اله بما قلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. ثم هو قرين الفساد تلك الدار الاخره نجعلها للذين لا يريدون علوا في الارض ولا فسادا والعاقبة للمستقيم وقال تعالى: وقدنا الى بني اسرائيل في الكتاب لتسكنوا في الارض مرتين ولتعلن علوا هو ثم هو قرين للجد كما قال تبارك وتعالى: ثم ارسلنا موسى واخاه هارون باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين وقال الله عز وجل لابني ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ان كنت من العالين ويبطئ بعض الناس من اهل التفكير عندما يفسر هذه الايه سيكون المقصود بالعالين طائفه من الملائكه يقال لهم الملائكه الكروبيون وهم حمله العرش وهؤلاء لم يسجدوا ولم يؤمروا بالسجود هكذا قال الله عز وجل لابنيه ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدك استكبر ام كنت من الطائفه العاليه التي لم نامرها بالسجود وهذا خطا خطا اولا اذ لم يصح نقل بذلك عن النبي صلى الله عليه واله وسلم ولم يجئ في كتاب الله عز وجل شيء من ذلك ثانيا الذي ورد في كتاب الله عز وجل ينقضه ان الله عز وجل قال وادخل وادخلنا من قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا والملائكه اسم جنس محله بالالف والنون وهذا لا يخرج عن العموم يفيد العموم ليس فيه احد ومما يدل على ذلك قول الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم اجمعون ولفظة كل من اقوى صيغ العموم وكذلك لفظه جميع فاجتمع صيغتان من اقوى صيغ العموم مع, مع اسم الجنس المحلل الالف والله وهذا يقضي انه مصد اثمية ملك ابدا من السجود إنما قوله عز وجل استكبر أن كنت من العالين أي المتكبرين سأبى أن تسكد ثم فوق ذلك فإن هذا الكبر وهذا العلوم فض لعقد الإسلام والاستسلام لله عز وجل كما قال سليمان عليه السلام لما أرسل رسالته إلى دمتيس ألا تعلوا عليه واكونوا مسلمين الإسلام إذعان خضوع وهذا ضد الجد ألا تعلوا علي لا تتكبروا ولا تسمحوا بأنفجأ ديولوككم وأكوني مسلمين اذله وهذه حقيقة الإسلام لقب الإسلام الذل والاستسلام لله عز وجل فهذا النوع من العلوم نوع كفال وانخفاض ولذلك قال الله عز وجل على تي ندى على في الارض وكل شيء في الارض بسبب العلوم ولذلك قدم الله العلوم على الفساد لان الفساد فرع من العلوم والعلوم اصل لكل فساد قال الله تبارك وتعالى تلك الزبار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوة في الأرض ولا فساد لأن المرء قد يكون مفتدا بغير علو قد يكون مفتدا بغير علو إفتاد السوق والرعاع الذين لا قيمة له في الحياة لا يلترون أبدا وهم مفتدون زنا وقطاع طرق هذا فساد ولكن ليس لهم شوكه حتى يعلون بها لكن كل علو مقتضن للفساد وليس كل فساد مقتضن لعلوه لذلك تقدم العلو على انه اصل كل فساد كما قال الله عز وجل في الحديث الصحيح الذي رواه ابو داود وغيره عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قال الكبرياء ردائي والعظمة إزار من نازعني فيهما أدخلته النار وعند الإمام مسلم الكبرياء ردائه والعز إزاره فمن نازعني فيهما عجبته لانه لا ينبغي ان يكون متكبرا الا بصفه ذاتيه يتكبر ثم لا يكون ملكا يفسد ملكا يفتخر بقوته وهو ينتظر المرء ينبغي على العبد ان يستحي من نفسه انما يتكبر المرء بما له من صفه ذاتيه وليس ذلك لاحد على وجه الارض لذلك تفرض الله عز وجل بحقيقة الكبرياء، فالله عز وجل هو المتكبر وحده لا تجد له في ذلك فمن جمع اسم من أسمائه أو صفة من صفاته عجب لأنه أراد ان يأخذها بغير استحقاق ثم هذه الآية أصل في وجوب تقديم الإذان قبل إيقاع العقوبة أو في وجود تقديم الإدانة قبل إيقاع العقوبة لماذا عذب الله في العون به قدم الإدانة إن في على في الأرض ولذلك الاصل أن الإنسان بريء من الشهم حتى تثبت إدانته فلا يعاقب قبل ان يدان وتكون الادانه بحق لا يجوز لاحد ان يعاقب احدا على جرم لم يرتكبه فان هذا من الظلم والعدوان ومن العلوم والفساد في الارض لا سيما اذا كان المعاقب صاحب شوكه ولذلك اهل الأخبار أن الحجاج بن يوسف الثقفي طلب رجلا مجندا فلم يجدوه فقبضوا على اخيه البريء وهدموا له داره وحلقوا على اسمه يعني وضعوا في الخير السوداء ومنعوا عطاهه من بيت المال فلتمث الرجل المظلوم ان يظهر الى الحجاج فلما وصل اليه قال اصلح الله الامير لم يجدوا أخي فأخذوني وحلقوا على ومنعوا عطائي وهدموا ذلك يعني بغير إدانة عاقبوه بغير إدانة فقال له الحجاج هيداه أما سمعت قول الشاعر جانيك من يبني عليك ورزنا تعد فحاح مدارس الجرب ولرب ماخوذ بدمع عقيره وندى المقارف صاحب الذنب فقال الرجل اصلح الله الامير لكني سمعت الله يقول غير ذلك قال وما قال الله عز وجل قال قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا سبيرا فقد احدنا مكانه انا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن ناخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالموك سيس يعاطبه بغير إيضانة إذا لم تستطع تثفت الإيضانة ثلاثة من العقوبة لأن هذا من الظلم البين والعدوان علمنا الله عز وجل الا ننزل عقوبه عقوبة إلا بعد إثبات الإيضانة بهذه الآية إلا ترعون على في الأرض وجعل أن لها شيعة يستضعف صائفة منه يذبح ابناءه ويستحي نساءهم وبعدين من الخرار الحص إنه كان من المفسدين ولم أنه مفسد يبحل فيه العقوب فهذه الآية أصل في ذلك ثم عدل الله عز وجل جوائمة العرض على في الأرض إن تضعون لعالم في الأرض فاستكبروا بها وكانوا قوما عالي هذه اول جريمه لان الله عز وجل لما خلق الانسان سماه عبدا وجعل العبوديه قرين الزن لذلك لما امرنا بالسجود امرنا بوضع اعلى ما فينا واشرف في مواضع عاليه فقال الله عز وجل واسجد واقترب كلما كنت في قعر الذن كنت على قمه الحب فانه لا يزل الا محب لا ترى الذن الا في المحبين اسجد واقترب اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد خلق الله عز وجل العبد لا يكون سيدا ولا يفتح ان يكون ذلك والسياده هنا بمعنى السجر والعلوم كان من جراء ذلك من جراء هذا العلوم في الارض ان جعل اهلها سيع واعظم مصيبة تصيب الجماعات المتحده والامم المترابطه هي تشيئة ولذلك عزه الله عز وجل من العقوبات واستعاذ النبي منها قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او ينبتكم شيعة ويذيق بعضكم ويذيق بعضكم بأس بعض فلما ايزل الله عز وجل هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجه اعوذ بوجهه. شيع يديس بعضهم بعض بعض سنابور حاد وهذه الايه دلاله على بطلان وجود الاحزاب السياسيه لا يحل ابدا وجود هذه الاحزاب في دوله الاسلام لماذا تجعل حزبا لتعبر عن رايك هل أنت لك دين مستقل لك منهج متفرد أم انت عبد محكوم بكتاب وسنه صارت لكل طائفة مذهب. كل طائفة لا مذهب. وقالنا انه من صنع الفقر لا يلتكون ابدا فيكون الفساد. ولا تكونوا من المشركين. من الذين قرقوا دينهم وكانوا الشيعة. كل حزب بما لديه السريحون. وفي القراءه الاخرى المتواتره ولا تكونوا من المشركين من الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعة فارقوا هذا ابتداء الامر وفارقوا اخره فلا يفرق دينه رجل الا يفارقه لا يرقى فيه ابدا ان الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله لست منهم ذنب لكن من عاقبه العلوم هذا التشريع هناك متسلحون في البشر اتباع كل ناعم المصققون لكل عهد المتقلبون ظهرا لبصره هم حاسيه كل ظالم ولا مانع ان يضم الظالم الذي كان يمجحه قبل ذلك اذا احتاجها الظالم التالي هناك من العباد هؤلاء يلقاطون بهذا الظالم وهناك مستضعفون يسامون أكد العذاب شيعة فرجل يريد أن يستريح يريد أن يأكل ويشرب ويعيش سيدا إذا يلقاط بهذا الظالم ويحفظ به وهناك رجل شريف لا يبيع مجده أبدا تجاعوا الحرة ولا تأكلوا بسجيئها هناك اشراك في الدنيا وهم المستضعفون اتباع الانبياء في كل زمان صاروا شيعا اذا ما الذي جعلهم شيعا وفرقهم العلوم تعداد للجوائل النكراء التي فعلها فرعون على في الارض جعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منه طائفة منهم اللي هم دنوا إسرائيل أخذهم سرعون عبيدا خدما كانهم سوء العذاب واعظم ما يمنى به العبد ويبتلى أن يكون عبدا لدرجة أن بعض العبيد قد يفضل الانتحار على أن يعيش عبدا لهذا الظالم الذي لا يرقب فيه إلا ولا ظلم أعظم مصيبه تصيب العبد تصيب الإنسان أن يسترق ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد ولد والده إلا أن يجده من نوكل فيعصفه. الولد لا يستطيع ان يوفي الوالد حقه ولا يشق للخير مهنة فعب رأى ابن عمر رجلا يكمل امه العجوز في في بهذا الزحام يطوف بها وهو يقول انا لها دعيرها لنزللوا ان ازعرت ركابها لم ازعر يعني انا البعير المذلل ثلث القياد الذي تركبه ان اذعرت ركابها انا لا اذعر ولا اذعجها وانا احملها ثم الزفت الى ابن عمر وقال يا ابن عمر تراني وصفيتها قال له لا ولا بزفرة الزفرة هي تأوه المرأة في حال الولادة لا والله هذا الذي فعلته لا يساوي توفا واحدا منها وهي تضعه لا يجني ولد والده ابدا الا في حاله واحده ان يجده مملوكا فيعتقه ويرد اليه حريته هذه الحاله الوحيده فكم يكون قدر العبد فأعظم مصيبه لين ذهل عبد أن يسترق ولذلك لما جادل فرعون موسى عليه السلام وقال له آه ولم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين فقال له موسى وكلك نعمة سمنها علي أن عبدت بني إسرائيل عبدتهم جعلتهم عبيدا خدما لا قيمه لهم واتضع فائفة منهم لطائف المؤمنة وكرر الله عز وجل هذه الذنوب تقريبا بحروفها او بسياقها مع زيادة صفيفة احيانا مع زيادة صفيفة احيانا استحياء النساء تذبيح الاولاد يغررها الله عز وجل كما قال تبارك وتعالى واذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وقال تعالى واذ انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وهذه الآية المذكورة في سورة إبراهيم أقوى واعظم من الايه المذكوره في الفقرة والاعراف وهذا بسبب الواو التي زادت في الفقرة يسومونكم سوء العذاب يذبحون وفي الاعراف يقتلون وفي ابراهيم ويذبحون هذه أشد وبيان ذلك أما قوله تبارك وتعالى يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم ديان لمعنى سوء العذاب وإذ نجيناكم من آل ترعون لكم سوء العذاب ما هو العذاب؟ يذبحون أبناءكم ويستحيون النساء فيكون تذبيح الأولاد واستحياء النساء بدل من العذاب كأن القائل قال وما عذابه إياه ما هي نوعية العذاب التي فعلها سرعون فيه نقول ابن ذبح ابنائه واستحيى نساءه إنما في سورة إبراهيم هذه الواو اقتضت أن سوء العذاب نوع مستقل وتذبيح الأولاد نوع مستقل واستحياء النساء نوع مستقل طيب. ما هي النكته في ذلك ما هي النكته في تعديد انواع العذاب وزيادتها نوعا يسمونكم سوء العذاب اللي هي الخدمه الخدمة والذل الذي عاناه بنو اسرائيل في خدمه فرعون وملائه دنوع نوع لكن في سوره البقره والاعراف تذبيح الاولاد هو دسوء سوء العذاب يبقى في البطرة والاعراف العذاب نوعان يذبحون أبناءهم ويستحيون إنساءهم في إبراهيم العذاب ثلاثة يسهمونهم سوء العذاب ويذبحون جنوع آخر مستقل أبناءهم ويستحيون إنساءهم لأن بني إسرائيل ذاك كانوا في مقام الشف لأن الله عز وجل قال لموسى وذكرهم بأيام الله فذكرهم بأيام الله تذكروا المصائب فكلما عظمت المصائب فنظرت إلى نفسك وأنت في عافية تكرت كان ذلك أدعى للشكر فزيادة الواو هنا لأنهم في مقام الشكر مع تعداد أنواع العذاب إذا يبحون أبناءهم ويستحيون نساءهم وهذا ثوم يشوم لهم أصل الثوم الدوام والاستمرار كما تقول مثلا في البهيمة التي ترعى في الحقل دائما السائمة السائمة يعني التي ترعى دائما يسومونكم أن يعذبونكم دائما بصوره متصله سوء العذاب يذبحون ابناءكم ويستحيون نساءكم نساءهم تعلم ان في ذبح الرجال الذكور دون النساء فيه من النفاس ما لا يعلمه الا الله اولا فيه هلاك الناس لأن المرأة لا تستقل وحدها بإنجاب الولد ثم بموت الرجل تضيع المرأة وتهون وتستهل ولذلك حاجه المرأة إلى الرجل أكيد ليس لأجل إعتافها فقط بل لأجل إطعامها لأنها لا تحسن الكذب وكم من امراه ما بها حاجه الى زواج تزوجت لتاكل وكثير من النساء اللواتي تعففن عن الزواج بعد وفاه ازواجهن ما تعففن الا لانهن يجدن ما يطعنه لكن لو عفهم الجوع بلابه لطلبن رجلا فقال الله عز وجل وان اوهم البيوت لبيت العنكبوت قال بعض العلماء لأن أنت العنفر بعد التنسير فبيت لا ذكر فيه من اوهى البيوت إذ المرأة لا تستقل بتربيه الولد ولا تستطيع تتقى جدا إذا لم يكن معها رجل ولذلك الرجل يكون مسافرا بينه وبين امراته وأولاده مفاذا بعيدا وسفرا عظيما ويرتكب الولد الزنف فتهدده الأم بأبيه من وراء البحار طب سأقول لأبيه لأنها تعلم سلطان الوالد على الولد فكيف إذا كان الأب غائب دائما إذا كان الأب غائبا دائما لا تستقل المرأة لا بالكتب على نفسها اذ أناط الله ذلك بالرجل كما قال الله عز وجل لآذم عليه السلام لا يخرجنكما من الجنة فتسقى ما قال فتسقى انما فتسقى انت وحدك لان الرجل هو الذي يسعى على مقوط وحده فتذبيح الاولاد الذكور فيه كل هذه الجرائم وتبقى جريمة اخرى ومصيبة عظيمة قامة كبيرة وهي ان المرأة بعد فتره الحمل والجد والوهن والضيق اذا اخذ ولدها وذبح كان همها اعظم ومصيبتها اقم لان الولد الذي يعيش قليلا ويستمتع به ويسر به ربما خطف هذا الاستمتاع من الام الولاده والحمل لكن امراه حملت وتعبت ثم يؤخذ ولدها قبل ان تستمتع به وقبل ان ترضعه وتشعر بمتعه الرضاع ومتعه البلوة فيذبح وهن على وهن ثم لا متعة فكان هذا ايضا من اعظم المصائب التي اصيب بها بني اسرائيل ثم الذكور لان الحياة تقوم عليهم وكلف اكثر العباد بالذكور دون الاناث ضاعفا من وصيبة بني اسرائيل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 المقصود به الصغار دون الرجال والدليل على ذلك ان الالفاظ على اصلها فيذبحون ابناءكم هذا لفظه الابن تطلق على الصغير اكثر ما تطلق فهذا هو اصل الكلمه ثانيا هم كانوا يحتاجون الرجال في الخدمه فلا معنى لقتل الرجال ثالثا قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه دلاله واضحة على أن المطلوب الأبناء الربع والأبناء الصغار ومصيبة الإنسان تعظم إذا بتلي ولده الصغير دون الكبير إذا بتلي ولده الصغير دون الكبير لان الصغير لا شوكة له ما راى الوالد منه معنى سيئا يحسد عليه به ولا يجد عليه فيه فالولد الصغير شهد خالص من ابر النحل بخلاف الولد الكبير يظهر منه العقوق ويظهر منه تفضيل ولده على والده وتفضيل, مراته على وتفضيل زوجته على امه واستئثاره بالمال دون أبيه ثم اراقه الاب مع وجهه ليطلب من الولد مالا كل هذه المعاني تقتضي الا يحب الوالد, والد الوالد ولده كما يحب ابنه الصغير ولذلك قد يقول الولد الصغير كلمه بارده فيسر بها الوالد غايه السرور ثم من علامة رحمة الوالد للولد انه يقبله ولا يقبله الا وهو صغير لا يقبله وهو كبير ابدا والقبلة علامة الحق وعلامة الجدء والحنان كما جاء الاقرع ابن حابث الى النبي صلى الله عليه وسلم فراه يقبل الحسن فقال اتقبلون اولادكم والله ان لي عشره من الولد ما قبلت واحدا منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اواملك لك ان نزع الله الرحمه من قلبك من لا يرحم لا يرحم فإذا رايت هذا الولد الشهد الذي لا شوكه فيه يصاب باذى لا يتحمل قلبه فهذا ضاعف المصيبه على بني اسرائيل فاذا قات يذبحون وفي الجواية الأخرى المتواترة التي قرأها نافع وابن كثير يذبحون، لكن يذبحون أقوى لأنها تفيد التسكيل واستمرار الذبح. المعنى قوي بين ظاهر يذبحون أبناءهم اليوم المصيبة تصيب الرجال تذبيح الأبناء ويستحيون لساءهم ثاني مصيبه ثاني المصائب يستحيون نساءهم اي لا يقتلونهم. طب وحده اقول اين المصيب طب ذبح الاولاد ناس هذه مصيبه فعلا لكن ترك المراه حيه ما هو المصيبه في ذلك المصيبه ان عرضك ذهب لعدوك هذه من اعظم المصائب التي يبتلى بها الرجل الحر الغيوم الرجل الحر الغيور يحلف ان ينظر اجنبيهم الى وجه امراته خطرا ان يكلمها ويتبسط معها ويشتغل معها في الشغل ثمان الف عده اليوم تجلس مع زميلها اكثر من زوجها في البيت الرجل الحر لا يرضى بذلك تجوع الحره ولا تاكل بشجلها أتك في ولا أعرض عرضي للناس لماذا تأكل من مرتب المرأة ما يبني عنك مرتب المرأة انتجعت منك نصف قوامتك عليها الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من أموالهم المرأة تصرف في البيت انتجعت منك نصف القوامة وصيرت في غاية الفرأة عليها واكثر المشاكل التي اعاينها كل يوم في بيوت النساء العاملات قل ان اجد مشكله في بيت امراه قرت في بيتها الا مشاكل محتمله يكون سببها احيانا غلظه الرجل انما اكثر المشاكل في بيوت النساء العاملات اجرا النساء على ازواجهن الا اقل الخليج اللواتي لا يطلقن ان نجعلهن في النسبه الناويه لانها تنفق تفرق لا فضل لك تضع خنس اضع خنس اضع جنيف اضع لا فضل لك حينئذ يستزل الحر ويستقضي ويضر اجيال, أجيال الهواء فيرفض ذهب العدو عدوك الذي خاتله وعواذ ان يقتلك فلم يستطيع فظفر بمرأة ما تظنه فاعل بامراتك يكرمها يحوطها يرعاها وانا يفترسها ويرتصبها فاذا تصورت انت ذلك الامر لا تستطيع ان تعيش فمصيبا من اعظم المصائد لا تيما اذا رجفك الله بغيره على مراته. وهذا الغير نعمه وايه من ايات الله وآية وبيان ذلك امراه تسير في الشارع لا علاقه لها بك لا تشعر نحوها باي شيء ولو وقعت في ورطه مع ليله في اليوم التالي خطبتها وصارت امرأة فبينما هي تسير في نفس الطريق اذ عاكسها ورد فماذا تفعل يفور الدم في يهوطك لماذا يا رجل أنت مرت عليك وعاكسها ذاك الوقت وما تحرك لك عرض. وما ضخ لك دم في عرق ولا وريد الان تكد تموت وتدخل في مفاجاه قد تدفع حياتك ثمنا لها ما هو الجديد الجديد انها صارت امراتك بماذا بالكلمه زوجني ابنتك فلانه قال قبلت صارت امراتك بالكلمه غيره النحمود يميز بها المؤمنون يميز بها المؤمن عن السيود الذي لا يغار على اهله ولله درس سعد بن معاذ سعد بن عباده كما وراه الامام احمد في مسنده عن ابن عباس لما نزل قول الله عز وجل والذين يضمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا فاولئك هم الفاسقون نزلت الايه فسال ابن عباس بيفترض افتراء قال يا رسول الله أرأيت لو رأى لو دخلت بيتي فوجدت نكاة مع امرأة واجد مع امرأة ماذا افعل فاستمتر النبي صلى الله عليه وسلم عليك فقال انظروا ما يقول سيدكم فقالوا يا رسول الله اعذره فوالله ما تزوج امراه قط الا ذكرا وما قلد امراه فجسر احدنا ان يتزوجها بعد من شده الغيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان سعدا يها وانا اغير من سعد والله اغير مني لذلك حرم القواحش ثم نزلت ايات الملاعنه فجاء هلال بن اميه قبل ان تنزل ايه الملاعنه جاء هلال بن اميه الواثق قال يا رسول الله وجدت رجلا مع امرت فقال يا هلال اربعه شهداء او قد في ظهر فهنا استشف وقال ادعه معها لا اغيده ولا ازعجه والتمت له اربعه شهداء والله ما اعطيه الا السيف غير مصفف غير مصفف ليس هو من الصق والغفران انما السيف له حد وصف هذا حده وهذا سطحه فهو يقول فأضربه بحد السيف لا بسطحه يريد انني ساقتله تريدني لا أهيجه واتركه يستمتع وانتمس له اربعه شهداء في الحج والله ما أرصيه إلا السيف غير مفلح فنجل قول الله عز وجل والذين أرمون أزواجهم ثم لم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهدت أحدهم أربع شهادات بالله انه لمن الصادقين وأعطى الله عز وجل الامه من هذا الحرق البي أن تلتمس أربعة شهداء لمرأة فتصبح تطبع في الحي اولا ثانيا قد يقوم الرجل وياها رب فأعظم المصائب أن تتعرض مرأتك كلأجنبين يستحيون نساءهم أخذها أعداؤنا ماذا يفعلون بهم وآية ذلك الآن تذكر ماذا فعلوا بنساء المسلمين في البسر امرأة عمرها ستون عاما لا دقي في الزر إلا الحطر ذهبت نظارتها امرأة ستون سنة يغتصبها ورثٌ صليبي ابن عشرين عاما وتبكي المرأة بجفون مقرحة وهي تقول كنت عامله كبني، انا الذي ارضعته انا الذي ارضعته ستون عاما فماذا يفعلون بابتار المسلمين اذا ماذا يفعلون يستحيون نساءهم من أعظم النعم بعد تسبيح الأولاد وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم أعظم ما ابتلى به العبد أعظم ما ابتلي به بني إسرائيل لذلك لما قال موسى لهم استعينوا بالله واخبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين قالوا أوزينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئنا قال عفا ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون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 أنت خير من ذكاها أنت وليها ومولاها اللهم صل أسل لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وخطأنا أخي الشريف لم تنتهي النادة بعد نرجو موصلة الاجتماع على الشريف الثاني